أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء وَمَن بَثَّكِ وَالْعَانِيَ عَلَمًا يَهَاوِنُ الْمُؤْمِنَ فَسَيُجْدِي living <laughs> ذلك الخجر العظيم ألم يعلم Yes, yeah. sir. المنافقون والمنافقات بأبهم من بأب يا من Wow <laughs> I You brought لا من قضي I thought so I will Yeah, And again... I am have… داری که بواید why you I وَبِالْسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا خانوا وَمَا قَضَىٰ لَكِنَّ مَن كَفَرَ وَكَفَرُوا بِعَبْدِهِ لَانجِيمُ وما مقه إلا أن أغنى الله ورسوله من فضله فإن يكو خيرا له وإن Maybe they won't. Woo. <laughs>